يا ايها الذين امنوا انما القمار والنصب والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 يا ايها الذين امنوا ليبلوكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ثمانين بعدها بعد ذلك فله عذاب اليم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 كُمَادِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةَ طَاعِمِ الْمَسَاكِينِ أَوْ عَدَّ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ وَهُوَ مِنْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ